وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ م ُ س َ ن َّ د َ ة ٌ ك َ أ َ ه ُ م خُشُبٌ م ُ س ََّ د َ ة ٌ ي َ ح ْ س ِ ب ُ و ن َ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمُ ا ل ْ ع َ د ُ و ُ فَاحْذَرهُمْ قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون س و ا أَسَغفَتَ لَهُ أ م ل م ت س َ غ ف ِ ل ه م لَ ي غ ف ر الله ل ه م إِ الله لا ي ه د ق و ْ م َ ف ا س ِ ق ا ل ذ ي ن ي ق و ل و ن ل ا ة ُ فِقُ على م ن ع د َ س و ل ا ل ل ه ح ت ى يَ ف ض ُ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ ا ل س َّ م ا و َ ا ت ِ وَالْأَرْضِ و َ ل َ ك ِ ن ا ل م ُ ن َ ا ف ِ ق ي ن َ لَا ي َ ف ق َ ه ُ و ن ي َ ق ُ و ل و ن َ ل َ ئ ن ر ج ع ْ ن ا إ ل َ ى ا ل م َ د ِ ي ن َ ة ِ ل َ ي ُ خ ْ ر ِ ج ن ا ل أ ع ز ّ مِنْهَا ا ل ْ أ ذ َ ل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ و َ ل ِ ل م ُ ؤ ْ م ِ ن ي ن َ و َ ل ك ِ ن ا ل م ُ ن َ ا ف ِ ق ي ن َ لَا ي َ ع ل م ُ و ن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُم ْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ و َ م َ ن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ و َ أ َ ن ف ِ ق ُ و ا مِمَّا ر َ ز َ ق َ ن َ ا ك ُ م مِنْ قَبْلِ أ َ ن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْخَرْتَنِي فَيَقُولُ رَبِّ ل َ و ل َ ا أ َ خ َ ر ْ ت َ ن ِ ي إ ل َ ى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ و َ أ َ ك ُ ن مِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن وَلَن ي ؤ َ خ ِ ر َ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا ج َ ا ء أ ج َ ل ه َ ا وَاللَّهُ خ َ ب ي ر ٌ بِمَا ت َ ع ْ م َ ل ُ و ن